بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع لقاء جديد من دروس الملخص في أصول الفقه وقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على الدليل الرابع وهو القياس تكلمنا عن الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم شرعنا في الدليل الرابع وهو القياس وقلنا أن العلم بالصحيح القياس وفا وفاسده من أجل العلوم حتى قال الإمام أحمد بن حنبل لا يستغني عن القياس لا يستغني أحد عن القياس وقلنا أن القياس ليس إثبات حكم شرعي جديد وإنما القياس اظهار حكم كان موجود وكان غير واضح وقلنا أن القياس تعريف القياس لغة يطلق على أمرين الأول على إطلاقين الأول التقدير تقول قدرت قصة الثوب يعني قدرت الثوب ويطلق على المساواة فتقول فلان لا يساوى بفلان يعني لا يساوي في الفضل أو مشابه ذلك وساويت بين الثوبين هذا من ناحية اللغة ثم بعد ذلك تكلمنا عن تعريف القياس وكلام أهل العلم فيه فقلنا هو الحاق واقع لا نص فيه على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم تكلمنا عن ذلك وذكرنا بعض الأمثلة ثم شرعنا وقلنا أن القياس له أركان وهي الأصل حكم الأصل الفرع العلة هذه أركان القياس الأصل حكم الأصل الفرع العلة قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط أركانه اربعه القياس الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل الأصل هو الواقعة التي ورد بحكمها النص أو إجماع أو الأصل هي الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع وهو المقيس عليه والفرع هي الواقعة التي لم يرد فيها نص او اجماع ونريد أن نلحق هذه الواقعة بالاصل والعله هو الوصف الذي بني عليه الحكم وحكم الاصل والذي ثبت بالكتاب والسنه أو بالاجماع نذكر مثال وذكرناه في المره الماضيه ونذكر به حتى تتضح الصوره فنقول في البخاري من حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان دل الحديث على على أنه لا يجوز يمنع القاضي من القضاء وهو غضبان العلة في ذلك علة الحكم علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان لأن الق لأن الغضب يشوش على العقل يشوش على العقل ويشوش على القلب والذهن فلا يستطيع القاضي أن ينظر النظر الصحيح أو أن يفهم الفهم الصحيح القضية أو يتأثر الحكم بسبب هذا الغضب وهذا ولذلك منع, منع من القضاء وهذا المعنى ذاته الذي هو تشتيت العقل وعدم التركيز وعدم النظر الصحيح في القضية هذا المعنى ذاته موجود في الخوف المقلق والجوع الشديد وشغل القلب هذه الأمور نفس تؤثر على على القاضي كما يؤثر الغضب عليه ولذلك يمنع القاضي إذا التصف بهذه الأمور فألحقت هذه الأمور بالغضب فلو جئنا نطبق أركان القياس على هذه الواقعة فنقول الأصل ما هو الأصل القضاء أثناء الغضب هذا أصل المسألة الذي سنقيس عليه القضاء أثناء, أثناء الغضب حكم القضاء حكم الأصل حكم الأصل النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي نهى لا يقضي القاضي وهو غضبان الفرع الذي سنقيسه الأصل الفرع الجوع والعطش لم يرد حديث أو إجماع أو آية تمنع القاضي إذا كان جوعا جوعا شديدا أو أو خائف خوف شديد ألا يقضي فهذا فرع ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع العلة التشويش على القلب والعقل وعدم الادراك فهذه أركان القياس الأصل حكم الأصل الفرع العلة، وسنتحدث بعون الله تعالى على هذه الأركان الأربعة بشيء من التفصيل. اولا الكلام المبحث الذي سنتحدث فيه الآن، وهو مبحث هذا الدرس. كنا وقفنا في المرة الماضية عند هذا المكان. نقول الكلام على أركان القياس. أولاً الأصل. الأصل تعريف الأصل. سأتحدث عن الأصل في نقاط الأولى تعريف الأصل ثانيا ذكر مثال للبيان والتوضيح وأنا كلما ذكرت ركن اركان القياس أذكر مثال جديد كلما كسرت الامثله كلما طرح الامر فأذكر مثال عند الحديث عن الأصل ومثال عند الحديث عن حكم الأصل ومثال عند الحديث على الفرع ومثال عند الحديث على العله فتكثر الاسئله فالامثله في فيتضح المقال سنتحدث عن عن المراد بالتعريف الاصل الثاني مثال للبيان الثالث شروط الاصل اولا تعريف الاصل ما هو الاصل الاصل هو الواقعه التي ورد بحكمها نص أو فيها اجماع وهو المقيس عليه هذا هو الأصل هناك واقعة جاء فيها نص جاء فيها نص أو فيها إجماع هذا تسمى الأصل الذي سأقيس عليه الوقائع التي لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا من السنة وليس عليه إجماع هذا هو الأصل في المثال السابق القضاء وهو غضبان هذا اصل المساله ورد فيه نص حكمه النه فالاصل هو الواقع التي ورد بحكمها نص او اجماع وهي المقيس عليه المقيس عليها اليس اقيس عليها الفرق مثال اخرج ابو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء في الميراث في الميراث وهذا إجماع نقل الإجماع بن قطان الفاسي في الإقناع فقال أجمع أهل, أهل العلم أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتلهم لا يرث وكذلك نقل قال الشيخ الأستاذ ابن تيمية في الفتاوى وأما الوارس كالأب وغير إذا قتله المورس عمدا لا يرث شيء باتفاق الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء فدل هذا الحديث على ان قتل الوارث قتل الوارث لمورثه من موانع الارث وعله الحكم ما, ما العله في ذلك وعله الحكم اتخاذ القتل انه هذا الوارث اتخذ القتل وسيله القتل العمد وسيله لاستعجال الشيء قبل اوانه فعوقب بحرمانه عوقب بالحرمان من الميراث هذا هو الأصل طيب مثال قتل الموصى له الموصي قتل رجل اوصل انسان بمبلغ بقطعه ارض او بمئة ألف او بكذا قال لاولادي وصيه كتب في وصية اذا مت انا ففلان اوصي له بكذا اوصي له بكذا فقتل قتل الموصى له الموصي لم يرد النص قتل الموصى له للموصي لم يرد النص بحكمه ولكن توجد في هذه الواقعه عله الحكم عله الحكم الموجود في الواقعة الأولى الواقعة الأولى ما هي؟ قتل الوارث لمورثه وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام والتعدي فتلحق هذه الواقعة واقعة قتل الموصى له لو... لل... قتل الموصى له للموصي بواقعة قتل الوارث لمورثه لاشتراكهما في العله في عله الحكم والتساوي فيها وهي القتل العمد لاستعجال الشيء يبقى قال صلى الله عليه وسلم لا يلس القاتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو ليس للقاتل شيء من الميراث ليس القاتل شيء من الميراس فهذا الأصل, الأصل قتل الوارث مورسه هذا هو الأصل يعني أصل مسألة ما الحكم؟ حكم الأصل الأصل الذي سأقيس عليه الواقعة التي ورضى فيها نص قتل الوارث لمورسه هل ورضى فيه نص؟ نعم فيه نص وفيه إجماع أنه لا يرس حكم, حكم الواقعة إيه؟ ما حكم هذه الواقع الحرمان من الميراث الفرع ما هو الفرع هنا قتل الموصى له للموصي هذا فرع قلنا فرع لماذا لانه ليس فيه لم يرد في حكم في حكم هذه المساله لا كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا اجماع العله اتخاذ القتل العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوان، وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوان. إذن الأركان الميرا أركان, أركان القياس أربعة الأصل وهو المسألة التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة أو ورد فيها إجماع معلومة الحكم هناك مسألة معلومة الحكم حكمها ثابت إما بكتاب أو بسنة أو بإجماع. هذه تسمى الأصل. وساقيس عليها واقعة حدثت لي أو حدثت لفلان من الناس هذه الواقعة ليس ليس فيها ليس عليها دليل ليس لها حق في الكتاب ولا في السنة ولا عليها إجماع وحدثت لي ولكن تشبه الواقعة الأولى التي تسمى الأصل التي ورد فيها كتاب أو سنة أو إجماع واتفقوا معا الواقعة الأولى مع الواقعة الثانية الفرع مع العصر اتفقوا في العلة، اتفقوا في العلة، فأقيس الفرع على الأصل، أقيس الفرع على الأصل، فالقصد في هذه المسألة قتل، قتل الوارث لمورثه لماذا قلت عنه أنه أصل؟ لأنه ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن حكمه أنه لا شيء لا شيء له. مسألة حادثة وقعت أخرى، هذه الواقع الحادثة أنه قتل. موصى له انسان اوصي له بمال قتل الذي اوصى له حكمه إيه لم لا يوجد آية ولا حديث ولا إجماع في الحكم في حكم هذه المسألة تسمى فرع أقيس هذا الفرع على الأصل الذي هو إيه قتل الوارث لموارثين شروط الأصل حتى يكون الأصل صحيح أقيس عليه له شروط ويعرف من خلال شروط حكم الأصل مسألة القادمة المسألة الآتية بهذا انتهينا من الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل أعيد مرة ثالثة ورابعة الأصل واقعة حدثت لها حكم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة الحكم معروفة الحكم جاء فيها آية أو حديث أو إجماع من أهل العلم وسأقيس عليها حادثه وقعت لي أو لمكلف اتفقت معها في العلة شبيهه بها ولكن هذه الوقع التي حدثت والتي شبيهة بالأصل ليس فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع فسأقيس هذه المسألة التي ليس عليها دليل على المسألة التي فيها دليل قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعيد أقول ليس للقاتل ميراث رجل قتل مورسه قتله حكمه ليس له ميراث هناك مسألة أخرى رجل أوصل له بمال فقتل الذي أوصل له حتى يستعجل ويأخذ المال طيب هذه المسألة ليس فيها لا دليل حكمها حكم الذي الموصى له الذي قتل هل هناك حديث يمنع يجرم هناك حدث في هذه المساله بعينها لا اقصد حكم القتل قتل معروف حكمه انما حكم هذا المال الذي كتب له هل ياخذه هل ياخذ هذا المال لا توجد آية ولا حديث ولا اجماع ولكن هناك مسألة تشبه هذه المسألة تسمى الاصل قتل وفيها دليل قتل الوالد لموارسه هذا يسمى الاصل ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم الأصل, حكم الأصل حكم الأصل حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ونريد أن نعديه ونريد تعديه ونريد هذا الحكم إلى الفرع ولا يصح تعديه هذا الحكم إلى الفرع إلا بشروط إلا بشروط يعني قد قتل الوارث لموادسه هذه حادثة تسمى الأصل سميت لماذا أصل لأن فيها دليل عليها دليل حكم الأصل أنه لا مراس له لا يرس حكم الأصل نذكر مثال آخر لبيان حكم الأصل عن عقبة ابن عامل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال المؤمن أخ المؤمن المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع آخيه ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب إن كانت سواء كانت لا يخطب بالضم أو لا يخطب بالسكون لأن الفرق بينهم أننا لو قلنا لا يخطب بالسكون صارت ناهية لا ناهية لو قلنا أن لا ناهية يبقى لا يخطب ولو قلنا أنها نافية لا يخطب بالضم لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر هذا حديث يبين أنه لا يجوز أن يبتع الإنسان على بيع أخيه أو يخطب, أو يخطب على خطبة أخيه لا يجوز ورود النص في ذلك وإلا ذلك أنه فيه اعتداء على حق الغير لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك أو أن تبتع على بيع أخي فلان اشترى بيع معينة سيدفع فيها ألف فلا يجوز لك أن تذهب وتقول للباع سأأخذ بألف ومئة لا يجوز لك ذلك فلان سيخطف فلانة لا يجوز لك أن تذهب أنت وتصبح تخطب فلانة الذي قر أن يخطبه هو الأول التي ذهب إليها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخي ولا يخطب على على خطبه اخي ده الاصل اصل الذي سنقيس عليه البيع على ان تبيع على بيع اخي لماذا قلنا انه اصل لانه ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب استئجار المسلم على استئجار اخي يعني رجل سيبدأ بدا في تاجير عين محل شقة مكان معين واتفق بألف فذهبت أنت إلى صاحب العين وقلت له أنا سأستأجر انا بألف ومئة استأجرت على استئجار أخيك هل يجوز لك ذلك إن قلت يجوز ذلك ان قلت لا يجوز ما الدليل هل وارد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يستأجر على استئجار أخيه نقول لا لم يرد هل هناك إجماع لا نعلم إجماع فهذه الواقعة الاستئجار على الاستئجار ال على استئجار الأخ الاستئجار المسلم هذه الواقعة تسمى فرع لأنه لم يرد فيها نص فتلحق بالأصل التي سنقيس عليه وهو البيع على بيع أخيه ولماذا قلنا تلحق بها؟ لأنها تساوت معها في الحق في العلة وهي الاعتداء على حق الغير الاعتداء على حق الغير أركان القياس لو أردنا أن نطبق على هذا الحديث الأصل البيع على بيع أخيك هذا أصل لماذا قلنا أصل قلنا أصل لأنه ورد في نص لا يحل بل يحرب لا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع اخيه حكم الأصل حكم الأصل هذا البيع على بيع أخيك التحريم لأن النهي يقتل التحريم جمهور أهل العلم النهي للتحريم ما هو الفرع الذي حادثه وقعت ليس فيها نص الفرع واستئجار المسلم على إيجار أخيه العلة الاعتداء على حق الغير البيع على بيع اخيك في اعتداء عليه والايجار على استئجار اخيك في اعتداء عليه فتساوت العله إذن حكم الأصل هنا حكم الواقعة التي ورد فيها النص كراهه تحريم وجوب استحباب حكم الواقعة التي فيها النص حكم الاصل شروط حكم الاصل اعلم ان الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل لا يصح أن نقيس عليه لا يصح نقيس عليه الفرع إلا بشروط ليس كل حكم معلوم يصح أن أقيس عليه إلا بشروط مش أي حكم ثبت علمت أنه مكروه أو علمت أنه حرام يصح أن أقيس عليه إلا بشروط الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتاً إما بكتاب أو بسنة أو بإجماع أهل العلم فإن كان سابتا بقياس آخر فلا يجوز أن أقيس عليه فلا وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور لا سيما في الإجماع يقول أن يكون حكم الأصل سابتا بالنص وهو الكتاب أو السنة أو الإجماع على رأي الجمهور قال الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث قال والعلم من وجهين اتباع واستنباط الشافعي يقول العلم من وجهين الاتباع والاستنباط اما الاتباع فهو كتاب الله فان لم يكن فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم, فإن لم يكن فان لم يكن فقول عامه من سلفنا عامه من سبقنا من أهل العلم يعني الاجماع يعني الاجماع فان لم يكن فقياس الشافعي يقول فإن لم يكن كتاب ولا سنة ولا إجماع فقياس على كتاب الله أقيس على كتاب الله فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله فإن لم يكن فقياس على قول عامة أهل العلم عامة أهل العلم الشرط الأول من شروط حكم الأصل أن يكون هذا الحكم ثابت بكتاب أو سنة أو إجماع أما ثابت القياس فلا الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا فلا قياس في مسائل العقيدة لا يجوز أن أقيس في مسائل العقيدة وقضايا السلوك القضايا المتعلقة بالقلوب والإيمان والتوكل والإنابة والحب والخوف وما شبه ذلك لا يجوز أن أقيس إلا في الأحكام الشرعية العملية الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل معقول المعنى العقل يعقل هذا المعنى فمثلا قياس البيع قياس الاستئجار, على قياس الاستئجار على استئجار الأخ على قياس الب... على بيع الأخ على بيع أخيه أستطيع أن أقيس هذا على هذا لماذا؟ لأن العلة واضحة وهي الاعتداء على الغير أما الأحكام التعبديه المحضة ك... ككون ان صلاه الظهر أربعة أو العصر أربعة أو المغرب سلاسة هذه أحكام تعبدية لا, يدرك لا تدرك العلة لماذا الظهر أربعة والمغرب سلاسة فلا أستطيع أن أقيس في هذه الأمور الشرط الخامس أو الرابع ألا يكون حكم الأصل منسوخا فإن كان منسوخا فلا يجوز القياس عليه فلا يجوز القياس عليه إذن أهم شروط هناك شروط أخرى ولكن نكتفي بهذه الشروط أهم الشروط أهم هذه الشروط التي التي لا بد أن تتوفر في الحكم في حكم الأصل أن يكون هذا الحكم ثابتا إما بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز أن اقيس على أصل ثابت بقياس لا لا يجوز لا أن يكون الأصل ثابت إما بكتاب أو سنه أو بإجماع الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا فلا يجوز القياس في الأعمال في الأحكام التعبدية ولا أحكام السلوك كالحب والتوكل والخوف والإنابة لا يجوز القياس في هذه الأمور أن يكون حكم الأصل معقول المعنى معقول المعنى أنا عندما أقيس الاستئجار على البيع على بيع الأخ استئجار المسلم على على على إيجار أخيه على بيع المسلم على بيع أخيه هنا العلة واضحة وهي الاعتداء على الغير أما أن تكون العلة غير واضحة كان أقيس عدد الصلوات لماذا الظهر أربعة والمغرب سلاسة هذه الحكمة غير واضحة فمثل هذه الأمور لا يكون فيها قياس ألا يكون حكم الأصل ما منسوخا ألا يكون حكم الأصل منسوخا فتكلمنا الآن على أركان القياس وقلنا أنها أربعة الأصل حكم الأصل، الفرع، آآ آآ العلة، علة الحكم، وانتهينا من الأصل وحكم الأصل، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الركن الثالث، الفرع، ثم بعد ذلك علة الحكم، وبهذا القدر كفايه سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك